تفسير سوره محمد بسم الله الرحمن الرحيم وحان كبلادنا يا مغاالن حريستك ود يا مدجره ند بن حريستا الذين كفروا وصدوا عن في سبيل الله اضل اعمالهم كو قالوا وجدت كل عمل كود وبري والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم كوي حق الرمي يعمل كواناكسا سميي قرآن كالقو سودة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الرمي الله هو من تودح الكودة نوهجات ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأنت الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم سداسنا وحاقوا عن كوية قالوا بوحي الرائم بعض الكوية الرميين وحي الله نسي دعوته اتصال او دعيه فاذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى اذا اخنتمهم فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فاما من بَعْدُ وَإِنَّ مَا فِيدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُوَ وَبِعْضِكُمْ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم هذه العجلة تقول لكي لا تصحيحوا لكي لا تصحيحوا يا كذبنا ما يسكسي داي ما هي سفرتان انتو دقال كوكحسيلي حالكو أصيداس هذا اللعبة نيوكارس انكراها سيشيوحو اللعبة نيوكاركين قالك لكو امتحانو كواجد كان على عمل كودا مهلهيو سيهديهم ويصلح بالهم لو هنون كواسون حال كودا ويودخلوهم الجنه عرفها لهم وحن الجنه يا ايها الذين امنوا ان tansurullaha yansurkum vayuthabit aqadamakum kua ala rumei jaudad allahu gargar tandinti saallahu din gargari gomad dinanavu sugi valvideen kafaroo fatasallahum vahadal aamalahum kua galo bai halaga yahu sugi nadi amalko ان كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم سدا وسوحا وحينن حقا لسودجي مركاسو الله بي عمل قاضي افلم يسيروا في الأرض فينظرو كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها ميا اين ادلخ خص عن العمر كسر كان سد نقطتي علبتي كو جالوبي ارمكات كوري الا يا هلاك ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم ارنتس وحي عدين الله يغرقارهم الله اكبر لا اله الا الله Ayyuha lahima suratu Muhammad wa sidiadiya yasadana ayyadu yakubanta wa rasulad tadabiyya fartanat suratu Muhammad wa hanka qadana inadku wakhay qib samal laba qaybod qayb, qayb haqqabaini sayidat kana amal diiday kuwasamal koodu u buri qayb takalana wakhay rumaysi haqqab amal wala aksana waisa maysi nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wairumayen كواس الله واسطوري حمانتو دا حالكو دا نووهاجين الله وحوم من تفرأيناك جهادا جيتك اللي قالتنا اسكاليان ايوه الله درته قدمتنا واهل جنة ايوه الله درته قدمتنا وحيهل قول يا شرف دل يا قميسي ايان دلفول ايوه جهادك كتكتا ايوه الله حب دين تالي ايوه الله ايوه اقرقاري الله سبحانه وتعالى عدنا غمه بهنا لكن ودونيا انه انه امتحانه حبيبتينا صلى الله عليه وسلم يا انت الرحله يا رميسي مركين يد وانا اغسن يا مدنيو يا تسنان يا دفاع الدين تو يستاجن مديره يا عالم كنتي سبدان دينك اسلامك كوغارسيين عزاي شرفينا كنوا لاين اخرنا الى الله سبحانه وتعالى مل ونكسنا يودياري ايها الاحباء ان ذلك لو صدق حقيقه جرت لو قاعده دروس يا اوسغن عدي كبره قادن ايسا قالنا ذل يا هلاغا يا دي ديال الله سبحانه وتعالى وحو دي سنين حق نغ سو هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان اللَّهُ يَدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مسوى لهم الله هو حقل المؤمنين تعمل كفي عن سمي جنوين يدرير دحده وبيال كوا قالوا بين ادونك يا كرحيسن وحين وحون يا سده خوله كلا نار تنا وغرغيكوين وكاين قريه هي اشد قوه من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم ناهم فلا ناصر لهم ام سيكرتي مجالك حب بدل مجال اذن كون بحساي كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم قاف قوس حق رب قيسم اللهم اتبع قاف عمل كساح لا قرحيه <علمة> اهدينا وحن نفسي مثل الجنه التي وعد المت... تَذُوقُونَ فِيهَا ۚ أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ من خمر اللذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا وأنهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطْطَعَ أَمْعَاءَهُمْ شَنَّذَا <تصفيق> مُؤْمِنِينَ تَلَّغُوا يَبَاهِ تِلْمَانْ تَيْدُ وَحَالَحْزَيَدَ كُيَّعَلَ وَبِيَلْبِيَاهُونَ دُرْسُومَ إِنِّنْ هي وبي العناء ويسندن كود دور سومين هي الخمر حلاله ودت تعب امعان هي وبي الملبا اول سفي <متكفيق> وحيل جند كليين مرنكستا يدم بدفل ملمدكوا سقف نار تكواري او لغ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 أهواهم نبي <تصفيق> وقال ذا وحاكمد كو كلغايسن markay agtaada katagaana waxay ku dhihi kuwa محوشا جايه وحيركار كواسي واكو الا دابول قلوب تادا وحينف تادا جعليه حن الراعي والذين وحنا وافتيا لك بقديس فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغتة فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إذا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ قَالُوا مَا هُوَ إِلَّا حِسَابٌ سَدِيسٌ أَوْ يَمَادٌ حَقِيقٌ سَعَلامٌ كَاذِبٌ يَمِ اسْدَايَ بَيَوَانٌ أَوْ لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم نبيا وأغوئنا لم يانا أسنشرنا الله كلاحق <تصفيق> له عابدا الدنب دعفنا لأنه ويدين نفتع ذي مؤمنين مؤمنين ترقى هوان بالنا و اغي هي دق الله اكبر لا اله الا الله أيها الأحباء إذن وحنك قادنا إنه وناجه الدنبياك وحق الرمييي عاقب حمده الدنبيسك وحق بينييي أواد الله يسلك حق ديدا دي يا شالله وحوكما هينوا هلاك سدو هلاك و يغا كهوريه يا بابل خوكم من ما هو كافيا كلا ديري الله نعدنا ما ظلم يوقف كسنو وحكس بدا ايوكو المرين مرين ايو على حب قفتي جدك الله يا حق قد الله وحكو ابال المرين اوسي يا هنون وحونا وافتي ولاك الله كعبسي حد بعيد عقل له وإنه وقته كفائده ستمحه على قيامة وحيكو إيمان سكة ديسه مرهد قيامة وإماتنا على علي عدر دار وحبت ريمائي أيضا وحانك لوك قادنا إننا إلا بارت الله واحد كالنا وقاد إنو سنشرنا الله حق لك وعابده يساق مويانا مَدَّخَ لَايُهَا لَحِبَّ وَإِن مَرَّ وَالْبَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى دَمِدَ فَلَوْجِذْتُ خَالِكَ إِنَّنِي لَسَأَغْرَبُكَ لَكُفْلًا هَذَا وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أن زلَ سورَةم محكَمَة وَذكرَ فيِي هل القتَال رأيتَ الذيذين فيِي قُلوبِهِم رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم وحيدا هنكوا حقا الرميم على سودتي السورة مركي لسودتي السورة محكموا لقل الشيخ الجهادك وحضر كيسا كوي قلوب تكبك يوك النبي أو يو سديق فسكراد حيوك كواس هلاك بيموتان طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم داعدني مؤيا هذا الوناكس سنة أخير بذن حديث سنة أبتلقى روجهاد كاللوحاء أخير بذن إني ألرنتوا الشيغان فهل عسيتم إن تلييتُم آ تفسدوا في الأرض وَت قطر أرحامكم أرماد متهحقك جااسان عضلك فسههادسًا قاب الجس ألا أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعماء بصارهم كواس وكوا ألا لعن ضيدها إي على قلوب أقفالها ميين قرآن كم عني سلوح مسا قلوب تودا الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم كوعدين تكر الدابين تحق يا هلنكو عبداد كذب شيطان ذلك بان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 وجوههم وادبارهم سذاب نقن حالك غالد مركى ملائقت نفتك قاد يسيد كغراعي وجي قدى شبا ذلك بانهم متبعوا ما اسخط الله وكره رضوانه فاحبط اعمالهم كاس وحاظه وحيره عنكواس وحلك عراضي و حين النعره لاهان يعمل كودي الله اكبر الله اكبر لا أيها الأحبة أيضا وحن كفايدة سنين فرقك أود حياة غالدة إيا مؤمنين تا غالدة وافل يا جهادك النعيم مؤمنون تنا وحيكوا عن بحين هذا الواناكسن يدعى عبنمو إيا الرمين تألة إيا الرمين تألة وانا سيدا خيركو كتيرو أيها الأحبة حقا إيا واناك يا جهادك أولك جاستو وحيك أنت أهلاك يا رباطي انت دولك فسهاذ انت دلك قرابك وسمك وسدا سيلنا وكوا اعلانك دالك داي والمغلي اركتون لهين سبتنا قران كماني يس اي صندوق ايوا الاحبك وحقك الردوه قالن مده كلت شيطان اياك اذكر علنا خو اسمر كنفط لقا قادي سدرن ايا لقا قادي سبب تو عين وحل على جلناي وانا جينا وين الله وحا وديسنا انو انقد كو وانا قاته من تنكف قاده هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان ليخرج الله اضغانهم كوا قلبك حنون سن ما وحي ام ليان انسا النس مو جنكرن حمانت يا حسدك ولا تعريفهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم حد أن دعنا كواس وأنك تسكرنا وحادنا كقارا على مضاوضة هذا الكوذة قال الله سنع لنا وأقيا عما الكوذة ولنبلو حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وأنه إذن امتحالينا إلا أنكمو تنكوين جهاديك وصبر ونعم تَعَالَى إِلَّا حَالِكِنَا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّ اللَّهَ لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم كوا قالوا وبي أجدك ألدتك كالليح يا رسولك نخرا فيكذب انتو حق وعذابه الله سبحانه وتعالى وحكم كما دميان ملك ودن وبر يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم كو حقرمه ولا يا رسول كساده عمل <تصفيق> الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم كو قالوا باجتك لدتك كلاحياك دبنا يا وقالها دينت الله سبحانه وتعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وانتم الاعلى والله معكم ولنيه ركم اعمالكم هذا عيفنا او مركاسه هشيش البتان اذا كذا قال ذا كسر اي الله نا و اذا لا شيرا الدنيا لعب وله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ نَرَشَى الدُّنْيَا دُوَاعِيَارِيَدْ لَا الْحَدَّاسِ حَقَّ الرُّمَيْسَانَ اللَّنَا كَبَّغْدَانُ وُحُوِدٍ سِنَا كِرْكِينَ حَالِهِ نَنَا إِذٍ وَيْدِيسًا يسألونها فيحكم تبخل ويخرج اضوانكم هذا على حالين يدين ويد يدن على علي وبخيل لسان وحال صبحيعلن ها انتم ها اولاء تدعون لتفتقوا في سبيل الله فمن منكم من يبخل فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ كوو الناس حق الرمي وحالا إذن كو يرئينا جدك ألا وحكو بحسان وحالا إذن كم ذقار بخيلة قفتي سحاله سب خيلة وحكب خيل نفتي سألا نواقني إذن حدد حقك جيستان الله سبحانه وتعالى وحو إذنك بدلك وإذنك خير بذن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى وحبك كما قرصونا وحونا وقياه وحا قلبك كتير حمانيا السمان حدود دوننا حالك منافقين وموشين على مضاها منافقين تنوحا كميد الدين تأول دروء بإنت مسلمين تأي عرب قل وحسنانتا أيها الأحبة الدنيا دوء دار الامتحان لغو كلا سارا يكوى حنحن يكوى الرنت الشاقع مجاهدين تأي يكوى صبر Ayadaha waxaan kaloka qaadana in la haaqiba hummada uuddan baysa cika so xata ku gaaloday hadana is sotaagtay kuwa xata donaaya,kuwaa sadday sidasas Kudintana la u dhaaf unan una na xarisan maayo. Ayoha laxiibbaayadaha waxan kaloka qaada inna Muslimin tu wa marnaba is sabab tuha daidintana wa haylahi jannata daidina laza nawaqul yasrain anta wa haudar marwal alla lak shira amal kodana naqusin mayo أيها الأحباء الدنيا دواء عياري أدى الله أن تتقفكي سعقليليه ومالماه يرى ودشوغو وناغي الله كعبسيكو سحيقاتو الليباني أيها الأحباء آيات سورة محمد ودنباي سواحان كقادنا إننا حمان تبخيل نماذا قفتي بخيل نفتي سنبوك بخيلي الله نواقني إننا نفقير رامحي هدان وناغي خيرك كشاكين وينو الله وحوينه بدل وكوينه خير بدن حاضبوا العليا الخير كيونا كشقين سعد والبس سبحانه وتعالى انه وحفدي اخريه هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين